يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخيه وفصيلته التي تقي وما في الارض جميعا ثم ينجي كلا انها لظى نَزَّاعَةٌ لِلشَّوَاءِ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق محلو للساائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون